آمين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منثرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين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 فَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابُ الْأَلِيمِ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ إِنَّ لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلِّمُونَ مجنون إنا كاشف العذاب قريلا إنكم عائدون يوما يوم نبقش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم 114. أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين